تنزمم عن تاج الرسله اسمو في الجناب ابو القاسم و احمد في علا باهي السر و باهي المبسم النقلا الموز السير، الموز السير بنو هاشم لابس الحيل لرا، اللي قال للمؤمن شعبة من الإيمان، واللي قال حيا بالأحسن تحسن في النسوان. صدر مدخور مضمن دخلا في لكنان الربعاء الأم تكلم وعظم المولى من بطنها جانا صايم مختوم القبلة صلي يا أخي مسلم صلي يا أخي مسلم عن تاج الاسلام لاح البدر دخل فيه كم تقسم شطرين، طاف بك ودار بحرم ولا حين بحين، يلغى باسم الله وبسمه عن سيد الثقلين، واسع الصدر المودخ ما يقصر اصلا ليس قصير قصير عادم ليس طويل أعلا مربوع القامة بقاس ما هو راهلا سلم يا اخي وسلم عن تاج الرسل قصت طفلة عند الكفرة اسمها المؤودة عنو ما تاتينا فتره عن نور الهودة وتصلي عن زين البشرة ذهر لا جحدا، جا بوها كم من ظالم قالو ذو الطفلة ديها وعزم لا تخرج علا بلا تاو العزة وصلا منها منها لا تبلغ صلي يا أخي وسلم عن سيد الرسل